بسيطة وطيبة زي الملايكة في حبها ننذيها نلاقيها وريبة بتصلي عشان لربها بيفيد بالتعزيات فخرة ومنارة في الرغبانة رغم العجايب والظهرات عاشت حياتها بمسكنات شافين يا عمى بيسيفين سلكت بالعيف والكمان بتحن وطيف عطفا المسكين تلبح فيا جاتهم في الحال بابا باكر الليش شافت عجيب عجيبة ومعجزات لا ضعفت يوم ولا خافت ايمانها ما توصفهش كلمات متع الكل احنا عينا حساب المهمم والتعبان تسهر تصلي لاجلنا وتمنو طلبها بايمان